Hello, Tulipi.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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرثي السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فَإِنْ يَكْبُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اشْتَمَسَكَ بِالْعُقْدَةِ الْمُشْدَا لَمْ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك لوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فينا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إِذْ قَالَ إذَرَاهِي مُرَبَّ الذي يُحْنِي وَيُمِ تُ قَالَأَنَ أُحِْي وَمين قَالَ, قال إبَرهِي مُفَإِن اللهَّ نَ يَأتِ بِشَمكِنَ الْ المَشِفِ فَاتِ بِهَا مِنَ المَغْرِ بِ فَبُوه تَ الذي كَفَرُ واللَّهُ لَا يَهْدِقَوْمَ أَوْ كَالَّذِينَ نَرَوا عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا حِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَل لَّدَيَّ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ كَانَ حَقًّا فَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَالِكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَشَزُّهَا فَمَنَكِّزُهَا فَإِذَا مَا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ, أكبر الله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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلا ضعفين فإن لم يصبها وابن فطلت والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِي بَنَاءٍ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تُنْفِقُوا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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آفع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر, الله أكبر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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَابٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ كُنْ عِنْدَ مَا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قدير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَـسِبُهُمْ يَحْتَـسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتْ تَعْرِفُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يقتلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقذبه الشيطان من المس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 ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَالَّذِينَ هُمْ لِنُهَى لَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَخْتَفِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْغِشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَرَّنِي الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَيُمِلَّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ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 وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله الله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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الٓنٓۚ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقاد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقاب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 مِنْهُ آيات محتمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاشِدُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلٍّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ربنا لا تسكل وبلا عبا لا تسكل بلا بعد لا يثرا وهب الامل لدونك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد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 والله شديد العطاب الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وَالْقَنااقيرمُقَ قَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَكِّةِ وَالخَْلمُسَمَةِ وَْأَانِ وَالْحَرس ذَلكَ مَتَعَوا الحياةِ الُّنيا واللَّهُ عِندَهُ حُصْن الْ المَابَ قُلْ أَ نَبِّعُكُم بِقَيْرٍ مِن ذَالِكُم للَِّ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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار جاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم والملائكه واولو العلم قائما بالقص لا اله الا هو العزيز الحكيم الله الله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 يَقتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُوهُم فَبَشِّرُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن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 منهم وهم معرضون ذلك بأنهم طاروا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم, وغرهم في دينهم ما كانوا يسترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس منهم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 لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِن تَدْعُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفسه والله رؤوكم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 فبيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن ما يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمدا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفات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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 لَنَ أَنْصَارُ إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله آمَنَّا بِالله وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 ثم في مصراق الذين انعمت عليهم غير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 يا اهل الكتاب لم تحنوا في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء فاججتم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 وَماَا يظِلّونَ إِللاا أَفُسَهُم وَماَا يَشون يا أَمْلَكِتابابنِ مَ تَككُرون بآياتاتِ الله وَأَنتُم تَشحَدُون يا أَمْلَ الكِتابابنِ مَ تَْجِسُونَ الْ الحَقَّ بِالباقِلِ وَتَكتُمونَ الحََّّ وَتَكْتمونَ الحَققَّ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين وقال الطالب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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوما قيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريق يلون انستهم بان كتاب تحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ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 غير المضطغ عليهم ولا الضالين آمين قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل ويعقوب والاسفاق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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءوا البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولائك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا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 وحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسر كي يسرى فذكر إن نفعت الذكرى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 إن هذا ذكر في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الله اكبر سمي الله من حمدا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله, أكبر الله أكبر نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين واصرف عنا برحمتك شر ما قضيك إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 اللهم زينا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سدف وكان من الذنوب والآثام والعصيان اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمؤمنين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء سقاء وشائر بناد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته إلى البر والتقوى أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاق والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك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 الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله